اذبني وهذبني وجعل سلوك عنواني جعل سلوك عنواني فذلك رباني فذلك وهذبني وجعل سلوك عنواني إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهدي وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ضد له ومن يطلم فلم تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ها هو نتواصل معكم مع ساعة من الساعات التي آمل من رب العالمين أن تكون في ميزان الحسنات، ميزان حسناتكم وميزان حسناتي، وأسال الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الساعة مثقلة للموازين مخففة للسيئات، ويا رب نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وزي ما اتفقنا إن من أجمل ما يمكن إن نحن نبتدي نفرغ من أوقاتنا أشياء. ما كناش بنديها أهمية في المستقبل في الماضي بمعنى ان احنا كنا بالربي بنوجه بنتعامل مع الاولاد كل واحد بذهنه وبعقله سمح حاجة وجه حاجة لكن يكون في منهجية او منهج في عملية التوجيه دي ما كانتش موجودة وكل واحد كان بيربي على حسب ابوه امه ما ربوه او العكس لو في قصور في عملية التوجيه كان واحد بيعوضها دايماً في مسألة توجيهه لأولاده فإذا كانوا بيقصوا عليه بابا وماما كان بيقصوا ما كانش بيقصوا على أولاده لا بيديهم قدر من من الرحمة والشفقة والود وغيرها من الأمور لو كان والده كان متسيب في وقت من الأوقات في تربيته كان بيقصوا على أبنائه وهكذا عمر ما كان يديه وسائل من وسائل التربية السليمة وزي ما أنا قلت إنما دمنا ربنا ادينا أمانات والأمانات دي هي أولادنا أي كانت الأولاد عددهم جنسهم طبيعتهم قدرتهم يبقى ربنا سبحانه وتعالى حطنا قدام مسئوليات المفترض علينا إن احنا نحاول نجد الوسائل اللي بنوجه بيها الأولاد قدر المستطاع ليه لإنها أمانة في كتير من الناس بيعتقد أن الدين في العبادات والعبادات من صلاة وصوم وحج وغيرها من الفروض الخمس اللي موجودة وغيرها من الامور وبيعتقد ان ده هو صلب الدين اما ما دون ذلك فلا بالعكس ده تربية الابناء هي دين في حد ذات بل بتعتبر العبادة الأساسية دلوقتي بعد الفروض أهمية ليه؟ لان احنا لو بنظرنا لحال المجتمع حال الأمة ككل هنكتشف حاجة عجيبة جدا إن الأمة ككل بتمر بأزمة بقالها عشرات السنين بل بتقدر إلى 100 أو 200 سنة في أزمة حقيقية محتاجة إيه؟ محتاجة جيل جيل مختلف يعمل حاجة مختلف طيب إحنا كبشر عايشين في الدنيا يا دوبك بنجيب لعيالنا الأكل والشرب وبنوجههم وباللصمهم إنهم يذكروا ويا دوبك بنجيب لهم الاحتياجات الأساسية مش في دماغنا قوي الأفكار العملاقة دي أنه احنا نعملها بنفسنا مش قادرين طب ما ربنا ادانا الإمكانيات أنه احنا نخرج الجيل ده جيل النصر اللي محتاجينه جيل المؤمن اللي محتاجينه الجيل الصعب أوي اللي اشتاقط الدنيا إنها تنتظره اوجه فعلا يوم ما بتربي انت ما بتربيش لنفسك انت ما بتربيش لذاتك انت ما بتربيش ابنك اللي بتحبه قوي انت بتربي عشان الأمة دي عشان المجتمع ده عشان الفكرة عشان عشان أمة محمد تلاقي جيل حقيقي جيل بجد جيل محترم جيل يخرج منه حاجة تفرح وأنا مؤمن إن الخيرية في أمة محمد إلى قيام الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي عشان كده بأكد على المعنى إن لازم النية عندنا وإحنا بالربي وده يخليني اكثر صبرا اكثر حلما اكثر هدوءا اكثر استقرارا اكثر استعابا اكثر انتصاصا اكثر قدرة ان انا اجد وسائل كتير جدا عشان ابني يبقى كويس مش بس العصا، مش بس ان احنا نضرب مش بس ان احنا نحرم لا المسألة محتاجة ابتكار ليه لان احنا بالرب جيل ليس بالجيل البسيط ده جيل في منتهى الأهمية ده جيل النصر المنشود اللي بنأمل من رب العالمين يخرج تحت ايديكم انتم وبين ايديكم ومن نبذات تفكيركم ومن يعني اعماق قلوبكم يخرج الجيل ده في وقت من الأوقات يحرر لنا بيت المقدس بقى ويخلينا كده ناس محترمين بجد ما نلاقيش في وقت من الأوقات أم بسيطة بتتحكم يمنة ويسرى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ده المعنى اللي احنا عاوزين نوصله من خلال المعنى ده بنقول وسائل على بساطة الوسائل اللي ناس كتير جدا بتنتقدها وكتير من, من, من, من الناس اللي هم مش حاطين إيديهم في التربية وفاكرين ان القضية قضيت عبارة عن ان احنا نوفر ماديات بس للاولاد وان احنا نوفر لهم جو محيط. بيرفضوا الافكار دي لانها محتاجة منهم هم الاول يتغيروا منهم هم اصلا انهم يبتدوا عشان كده الوسائل اللي بنتكلم عليها مش منوط بيها تربية الابناء بقدر ما هي منوط بيها تربيتنا نائحنا كاولياء امور مش معنى كده انا بقصو عليك لكن انت في مكان الأمانة وما دمت في مكان الامانة لازم تحافظ وما دمت بتحافظ يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيكرمك بانك توصل ابنك للي انت عاوسه فاهمين معنى مهم جدا من اكتر المعاني المهمة اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها عارفين ايه هي ان احنا يا ايوه الذين امانوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون اولادنا امانة طفل اللي بين حضنك دلوقتي او قاعد جنبك او ناين في السرير جوه في قطه أو الطفل الصغير اللي لسه منامش اللي عنده سنة ولا سنتين ولا سنة ونص دي أمانة عشان كده لازم أحس بيها لازم أستشعر بيها لازم أحس ان ربنا سبحانه وتعالى أما رزقني الولد ده وحرم غيري من الولد أما رزقني البنوتة دي وحرم غيري من البنوتة دي يوم حط في ابني قدرات وحرم الآخرين من القدرات هو بيقول لي انت مسؤول عن القدرات دي انك توصلها لبر الأمان ايه بر الأمان؟ ان ابني دي متميز والتميز عمره أبدا ما يكون لمجرد أن احنا بنوفر الحاجات الأساسية بالنسبة لأولاد هو ده أهمية البرنامج هو ده أهمية الفكرة وهو ده اللي أصدي عليه أنا يوم ما بوجه وبقول الناس ما تضربوش أصدي أن أنا عاوز طفل واثق من نفسه بني آدم يحترم ذاته إنسان يعرف الصح من الغلط من غير ما يعتدى على كرامته عشان يبقى بني آدم واثق من نفسه عنده قدرات وعنده طاقه يوم ما بقول لك لازم يتحمل مسؤوليات اصلا عاوز اقول لكم حاجه الطفل اللي مش هيعرف يرتب اموره ويرتب طبقه ويساعد ماما في البيت ويشيل الشنطة بتاعته ازاي حطلب منه ان يتولى مسؤوليات نفسه نهيك عن مسؤوليات امه كبيرة في وقت من الاوقات دايما نقول ان احنا النار من مستصغر الشرر دايما وبالتالي اذا كنا عاوزين نوقد في نفوس اولادنا نور الايمان يبقى لازم من مستصغر وتحمل المسئولية الذاتية بتاعت الناس عشان كده فكرة البرنامج ليست فكرة لمجرد الافكار ونقعد نتكلم وبس عشان اولادنا يبقوا كويسين وهديين وتطف زي ما بيقولوا ويعني حاجة كويسة لكن الهدف الاساسي ان احنا يبقى الجيل اللي احنا بنحاول نخرجه جيل متميز ومختلف جيل بمعنى الجيل جيل بنحس ان احنا عاملين جيل في يوم من الايام بنباهي بالرسول صلى الله عليه وسلم قم يقولك تعالى هنا قول لي انت عملت ايه لا انا خرجت فلان وفلان وفلان دول ابنائي اللي خدموا الامة بشكل او باخر هيبقى صعب اوي انك تقول له انا خرجت المهندس والطبيب فقط لا لازم يبقى المهندس والطبيب المسلم، المهندس او الطبيب المسلم او تجار المسلم او الصناع المسلم او غيره من المعاني الجميلة اللي موجود عاوزين ترسخ في نفوسنا هذه المعاني عشان يا رب تبقى الساعة دي مش بس بالرب اولادنا بنوجهها لحنا بنحاول رب يجيل كبير ده واشتكون عارف بالفكرة وقعد كل مرة الناس تقول ايه انت كل مرة بتعيد ويزيد وتلت وتعجم في الحتة دي اول كل برنامج وخلاص حفظناها حفظناها <تصفيق> الحمد لله الناس ما تقولش الكلام ده المخرج بيقول لا ما بيحصلش الحمد لله انا قصدي بايه ان انا كشخص انا كشخص مثلا بكلم معاكم في حاجة تأكدوا تماما لو تاهت مني النية او الهدف من المجي للبرنامج ده طقتي ورغبتي في إنما أنا أتواصل مع الناس وآجي وأقرأ واستوعب هتقل حتوه حطلع البرنامج لمجرد أن أنا أطلع عشان الناس تشوفني عشان كده مطلوب منكم كمان أنكم في خضم الحياة والحياة صعبة قوي على فكرة تاخد الواحد من الصبح حتى بالليل بيلف حوالي نفسه في شغله في عمل ممكن تتوه ممكن تغرقه ممكن ينسى هو حتى عايش ليه ممكن ينسى هو بيربي عياله ليه وبتبتدي كل أهدافه عبارة عن أكل وشرب ودخول مدارس ومدرسين وإن الولد يخش الجامعة وبعد كده يزوجه وبعد كده يخلفه خلاص تم حياته عشان كده محتاجين دايما نجدد النواي محتاجين دايما نحدد الأهداف محتاجين دايما نتكلم في فكرة تربية تربية الأطفال دي حاجة ممتعة هي حاجة محتاجة فن ومزاج وعقل واسترخاء مش محتاجة منا الهاري والنكت مش محتاجة منا العصبية والنرفازة مش محتاجة منا ان احنا نبقى بنشد في شعرنا من اولادنا بالعكس دي محتاجة منا توقف ذهن وفكر واستيعاب وافكار جديدة وتوجيه جديد واساليب مختلفة عشان اقدر استوعب لان المال والبنون زينة الحياة الدنيا فمش ممكن الزينة دي اللي ربنا ادهالنا تبقى نقبة تبقى هم تبقى حملة قيل عشان كده لازم تكونوا فرعدين جدا بأولادكم مبسوطين جدا بأولادكم وانتوا بتربوا أولادكم لازم يشيع جواكم الإحساس بأنكم بتعملوا حاجة مش قليلة حاجة كبيرة وضخمة هتيجي في ميزان حسناتكم يوم القيامة يا رب تسقل الموازين وتخفف السيئات وتجمعنا جميعا بجوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما ابتدي حلقة النهاردة ليه مدخلة انا غبت عنكم السبت اللي فات لظروف لكن لكن كان لازم أكلم في الموضوع ده يوم السبت. لكن ما دمت التقيت معكم يوم النهاردة الاثنين، هتكلم معكم في حاجة كده عتقبل منا خمس عشر دقايق. حاجة مهمة جدا خاصة بيوم الجمعة اللي فات اللي بيسمى يوم اليتيم. سواء أنا من المعترضين على جعل يوم في في الشهر أو في آسف في السنة بتكتمع الأمة العربية والإسلامية على انها تهتم وتوجه أهمية لليتيم. او اعتبار اليوم ده يوم متفرد عيد اليتيم او يوم اليتيم او غيرها من المعاني المختلفة وطبعا بتتبارى كتير من الفضائيات والقنوات والاحتفالات والاهتمامات وزيارة الدور وغيرها من دور الرعاية للايتام وغيرها إن كان ظاهر هذا الامر جميل وان هو بيدعو الى الاهتمام باليتيم وغيرها الا ان الفكرة نفسها في حد ذاتها سواء انا كنت من المعترضين انا مفئين لكن ليه يا مدخل مهم جدا لقضية اليتيم قضية اليتيم اما رسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة واشار رسول صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى بمعنى ان اهمية رعاية اليتيم حاجة مهمة جدا حاجة لها أهمية لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم بانه بقرب بيبقى ملتسر بيبقى قريب من الشخص الذي يرعى اليتيم وفي ناس كتير جدا بتفهم ان رعاية اليتيم وخصوصا داخل الاسر اما بيتوفى الاب او بتتوفى الام ان الفكرة العامة الإغداق، الاغداق بمعنى زيادة العطاء الاحتياجات وكتير من تقول لك ايه ما تقولوش لا ده كفاية الهم اللي هو فيه ده يتيم الطفل باسم اليط ياخد زيادة وما فيش حدود وما فيش توجيه وما فيش تربية ونوصل الابن الى مفسد اعيد تاني الكلام باسم اليط مت بعض اوقات كتير من بتقول لك كفاية انه يتيم اديله بيبقى محتاجين نظام ثواب وعقاب مش هينفع أصل يتيم محتاجين في الموقف ده نشد ما تعملش كده انت نسيته اليتيم باسم اليطم بنفسد الايتام باسم اليطم بنشد على اليتيم بنوصل بن بن بن بن اليتيم لمرحلة سلبية أما الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الكفالة لليتيم هو بيتحدث أن ترعى هذا اليتيم كما ترعى ابنك وزي ما بتعاقب وتثيب ابنك لابد من رعاية اليتيم كما تربي ابنك بالزبط فمش ممكن تشد على ابنك في موضع محتاج الشد وباسم اسم اليطم تقول له لا ما تشدش عليه تحرم ابنك من المصروف لخطأ وقع فيه لكن اليتيم لا أصله يتيم ينفعش قضية اليطم ورعاية اليتيم ليس معناها الإغداق من اكتر الصور اللي شخصيا انا اتبنى رفضها تماما واعتقد ان ده حيثير جدل مسألة دور الايتام وفتحها على نطاقها ومقدم ناس كتير لزيارة دور الايتام وكل واحد بيجي بالحلوة والشوكولاتة والفلوس وغيرها ويربط على رأسه ويسيبه ويمشي هو احنا مش ممكن نسلم الحلويات دي والشوكولاتات دي والفلوس دي والملابس دي للإدارة نفسها اللي فيها ناس حريصين كل الحرص على الأولاد دول والأمهات اللي بترعى على الأولاد دول والدور نفسها اللي بتقوم ونسبهم يقوموا بدورهم بهدوء ليه بنحاول دايما نرسخ في نفسية اليتيم اليتيم ليه بنحاول نرسخ في نفس اليتيم انك انت عندك نقص ليه بالرصخ جوه نفس اليتيم دايما انك انت محتاج ليه دايما بالرصخ جواهم الاحساس بانك انت عيني غلبان فحص دول يا ريت تحتفظ بالاولاد في نظام قائم في مشرفين في مربين في امهات نقفل بقى نقفل عليهم ونربيهم ونقبرهم ومنعملش كده ومن نحاولش ان احنا نعمل غير كده عشان نفسية الطفل ده تطلع سوية سليمة عشان نفسية الطفل ده تطلع متوازنة عشان نفسية الطفل ده تطلع زي ما بيطلع اولادك عشان كده مطلوب قوي نظرة مختلفة لرعاية اليتيم في المجتمع بتاعنا كله رعاية اليتيم دي احد الاسس في التكافل الاجتماعي اللي ما يقدرش حد يقول مش ممكن تتم لازم تتم ومعنى عدم رعاية اليتيم داخل الامة الإسلامية خلل كبير ضخ في هذه الامة واحنا فعلا في كتير من الدور اللي مشهورة اساميها بتقوم بدور جيد جدا لكن للأسف اللي بيعكر الصف ناس تيجي تقول لك لازم لازم نشوفه لازم نعرفش ايه لازم يا سيدي عشان نفسيته بلاش بقى حكاية ان ايه انك انت تيجي تزوره خاص بلاش حكاية انك انت كل شوية واحد يقعد معاه بتلهوهم بتحسسهم بالنقص بلاش بلاش عاوز, عاوز يوم اليتيم ده عندك 365 يوم يوم يتيم بلاش تخصصه يوم وبلاش الزيارات المتكررة وكل العطاءات المادية بتاعتك دي اديها الكذا عاوز تكفل يتيم ها هنتكلم اهو حطه بيتك عاوز تكفل يتيم حطه في بيتك لكن مش بي... بتكفله بمعنى انك انت تسجيله كل اسبوعين ثلاثة تسيب له شوكالطاية تسيب له بمبناية تسيب له كذا تسيب له كذا او عيق لا عاوز تكفل ياتيم بصح ها حط الياتيم في بيتك ربيه مع اولادك هي دي الرعاية الحقيقية بقى وربيه زي ما بتربي اولادك عشان كده بقول لكم ارفع ايديكم عن دول الايتان مش معنى يعني ايه دور الايتام لك يعني ما مش التبرعات تبرعات توصل من غير ما يخش هذا الحجد الكبير اللي موجود انا رعيت دور ايتام لفترات طويلة الاولاد بيتلهوا كل شوية حد جاي يزوروا مفيش خصوصية في العلاقة مفيش خصوصية في مسألة الزيارة دور بيتحدد قبل سن سنة سنتين ما فيه زيارات من سن سنتين لخمس سنين الأولاد بيبقوا موجودين وقاعدين والناس قاعدين تلف حواليهم ده اللي بيطبطب وده اللي بيعمل وده اللي بيعمل ما ينفعش معزرة احنا مش في حديقة حيوان بنتفرج فعش فعزروني في هذا الأمل لأن أنا فعلا كنت قريب من اليتيم فترة طويلة من الزمن في دور كثيرة جدا وكان بيتحرق دمي ليه الولاد بيترسج والأولاد بقى بيحصل عندهم حاجة غريبة جدا الولد بيبتدي يستفيد من الوضع ويكسب في هذه الزيارات اكتر قدر من العطاء ممكن ويبتدي الطفل بدل ما يبقى العطاء عطاء متوازن يبقى عطاء مختلف لشان كده بقول لكم لو سمحتم يعني اصحاب العقول موجودة واصحاب النظم موجودة واصحاب الدور والرعاية موجودة كل الضالبينكم منكم ان تعملوا في صمت وتسيبوا دور الايتام تعمل في صمت اللي عاوز يرعى ويكفو اليتيم ياخدوا في بيته يرعاه وتأكدوا من الحديث الذي لا اذكر متنه ان وجود يتيم داخل الدار يكرم ومعنى الكرم ان احنا نكرمه زي ما بنكرم اولادنا ونساويه زي ما نساوي اولادنا ان البيت ده بيبقى مختلف البيت ده بيبقى فيه رزق واسع البيضة بيبقى فيه بركة ليه؟ لأنك انت بتحقق جزء من أجزاء الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أسبخها على الأمة الإسلامية ككل أو الأمة أو العالم ككل مش عاوز أطول عليكم في المنطقة دي لكن هي حتى تربوية مهمة جدا اليتيم يعامل كما يعامل الطفل العادي وهو ده المقصود بالمسح على رأس اليتيم طفل بقى محتاجة بندي لكن المقصود من الرعاية اننا عامله زي ابني لا زود ولا نقص اسويه مع ابني اربيه مع ابني يكون قريب مع ابني ده المفهوم اللي احنا قصدنا عليه وده المفهوم اللي احنا عاوزين نوصله للناس ده كلمة كانت عندي محشورة جوه زوري من يوم السبت اللي فات حالة الظروف ان انا اجي بسمعليش يعني ايه قلت اقولها لكم في ذاكرة الناس في ذاكرة الناس نفسنا الاولاد الايتام دول يطلعوا متميزين عارفين تميزهم ازاي بان انا احاول قدر المستطاع ان انا اربيهم زي ما بربي او نخش في موضوع الحلقة بقى طولنا عليكم شويتين دخلنا من موضوع النية على موضوع اليتيم على موضوع الحلقة لسه لحد النهاردة بنتكلم على الأساليب التربوية اللي محتاجين نغيرها داخل نفوسنا عشان نقدر نبدل نفوس أولادنا محتاجين نغير أساليب عشان نقدر نوجه أولادنا محتاجين أساليب عشان نقدر نطلع جيل بقى مختلف بقى نفسنا يا شيخ نفسنا تتفتح كده لمسألة ال الالالال التربية ومسألة التوجيه ومسألة الرعاية ومسألة العطاء اللي هو بيؤمن به أي أب وأي أم أول نقطة حنتكلم عليها النهاردة من الأساليب إن بعض أوقات باسم التربية أو بعض أوقات باسم التوجيه أو بعض أوقات باسم المفهوم التربية اللي بنبنربيه بيبقى في نوع من أنواع الخشونة نوع من أنواع الحسم نوع من أنواع الشدة نوع من أنواع التعدي على الحقوق من أعظم الحقوق بتاعة الأولاد علينا أن يكون هناك رحمة في التعامل حنو في التعامل رأفة في التعامل من أكتر الأحاسيس الجميلة أنك أنت تضم ابنك كده لصدرك، أو تاخده في حضنك من دنام. أو تحطنه حضن طويل أو تبقى قاعد قاعدة كده مع صحابك ويجي البلد يجي ينط على حجرك ويقعد وهو سعيد بك من أحلى وأجمل المعاني اللي نقدر نوصلها للأولادنا الرحمة والحنوم والعطف والعاطفة والتطبّة والاحتضان الشفقة والرفق بيقول لك الحبيب الرفق ما كان في أمر إلا زانا وما نوزع من أمر إلا شنا الرفقه في الأمر كله أن تكون رفيق ناعم يعني ودود حنين جات لأم في وقت من الأوقات بنتها كانت بتشتكي شكوى غريبة أوي. بنتها عندها 8 سنين كانت بتقول لي أنا نفسي ماما تحضنني جيت للأم وقلت لها ليه قالت لي أنا ما تعودتش أمي ما كانتش بتحضنني تم تجربي وتكسري الحاجز ده قربي لأن بنتك محتاجة حضن مسيلي يا ستي حاولي تمسيلي تقولي أنا بحس بشكل يعني بشكل شكل يوم محضونها أنا مش واخدة على كده قلت لي الحاجز اللي موجود جواكي أنت محتاجة حضن بنتك أنت حلك في نفسيتك المتأذية نتيجة لشدة أمك أنك أنت تحمي وتعاطفي وتقربي بنتك لحضنك في وقت من الأوقات في يوم الأيام جه أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد فج الحسن فقبل فبيقول له يعني أنا ليه عشر أبناء ما عملتش كده فرسول الله صلى الله عليه وسلم لفت الانتباه حاجة في منتهى القوة قوي يعني يعني عاوز يقوله وما أصنع لك وقد نزع الإيه نزعت الرحمة من قلبك يعني أنت ما عندكش رحمة يوم ما تلاقي ابنك كده بيجري وبيتنطط وبتعمل ابنك بيتنطط وبيجري بتدي له قبلة بتدي له حضن بتسلم عليه بتهزر معاه بتعمله كده في اداء بيبقوا وشهم صفيح صعبين جدا يعني ولا فارق معاه وهو دي التربية ودي الطريقة وده اسمه وده كذا وده كذا ليه انت بتربي في سجن ده ده. اه يعني المخرج بيقول اه المفروض يجري ورا ابنه ويشنكله ويقعه معاه ويجري اه طبعا ويلعب معاه كورة ليه لأ في الشقة ويكسر البتاعه ويعمل وهي ذكريات جميلة موجودة لكن مش مش الرحمة مطلوبة مش ممكن اب يخش من البيت بقى الاولاد جوه القوط زي الفران مش عارزين صوت ليه بانو وصل بابا بابا خلاص اسكت منفعش بالعكس ده مقدمك الى البيت بعد رجوعك من يوم شغل طويل مرهق جماله انك تشوف انت بتتعب لمين وبتتعب عشان مين جمال انك انت جاي مرهق جدا بمشاكل الشغل وقد ايه انت تعبان تبص في وش ابنك يروح كل التعب ده تلاقيه يلعب حواليك تحص في ذهنك كده حاجة جميلة قوي ان من أجمل معانك تتعب عشان انك يرتاح لكن في بعض أوقات الأب بيرجع سخن جدا ومتدايق جدا ومقريب جدا أنا مش عاوي الصوت اكتمي صوت العيال دول أنا لو اكتولوا أكتر من كده حقومت دي ومعلقة سخنة قلهم أبوهم شايت ليه ليه الدنيا كده ماشية معانا كده ليه الدنيا ماشية معانا بالشكل ده أه متعصف في الشغل ربنا عينك ومشاكل الشغل كتيرا والظروف صعبة والمعطيات صعبة ومخنوق مخنوق انا عارف انك مخنوق وربنا يعينك لكن هل معنى خنقتك دي ان انا خنوق ايه ابني معايا اولادوا معايا هم ما ملهمش زم ما كان لأولادنا زم انت عندك ظروفك ربنا يعينك اما جبتهم ليه بتربيهم ليه لانك تخنوقهم زي ما انت مخنوق لا بالعكس انا ما بتعب في شغلي انا بوسع على اولادي انا ما بأرهق في بيتي أو في أسف في عملي لازم رايح البيت أنا ما بدأ شايط برا البيت ارمي حمولك برا البيت قبل ما تخش البيت اقلع بدلت همومك برا وخش البيت بابتسامة جميلة واحتضان جميل وانسى بقى انسى انسى مشاكل الشغل لانها مش هتتحل جوا البيت والصبح ساعة ما تروح الشغل البس تاني بعد ما تخرج من البيت بدلت الهم والنكد وروح على شغلك وارجع هتلاقي انك انت غيرت الجو عشان كده من لا يرحم لا يرحم محتاجين الرحمة في التعاملات الهدوء في التعاملات محتاجين ان احنا نقدر ان اولادنا اطفال نقدر سنهم نقدر امكانياتهم نقدر انهم سعداء طفل مثلا عنده تلات سنين سعيد بمقدم بابا وبابا جاي يعني شايط واضح ان صاحب العمل ولا المدير بتاعه يعني ان كلمتين في العرض فجاي السخن الولد من سعادته ببابا بيتنطط وبيتعلق في رقبة بابا وبيتحك أصل بابا جه وبابا وحشني فعاوز العب معاه فتلاقي الأب لإما ينغزه لإما ينهره لإما يقول لوالدته يعني شلي من وشيه لإما كذا طبعا الولد بيتفاهم هو أنا عملت إيه الغلط اللي أنا عملته إيه هو ماله إنت عاوز ابنك يستوعب وهو عنده ثلاث سنين أو أربعة سنين أو خمس سنين هم الشغل ومشاكل الشغل وظروف الشغل والأبعاد بتاعت الشغل أم مثلا عندك هم كبير عارف ربنا عينك من الصبح بتفطري وبتلبسي وبتودي مدارس وبتوضف البيت وبتنزلي تجيب الخضار وتعملي الحاجات وت... وتوضب البيت عشان الولاد يجوا وتعمل الطبيخ وتستنيهم وتعودي راسهم عشان يذكروا ربنا عينك انا متاكد انك بتعملي مجهود ربنا عينك وبتبقي مصدعه اخر اليوم نفسك حتى في كوبايه شاي تشربيها بهدوء ما بتلاقيه وقت ربنا عينك انا متأكد تمام انك تعبان لكن ذنب الولد بقى في الظروف اللي انت فيها ايه بقى ذنب الولد في كل الدايلما اللي انت بتمر بيها ايه الولد ذنبه ايه في انك انت تبقي مكشره او متعصبة او متنرفزة او شدة او عامله او ما عندكيش نفس طويل عشان يلعب او يتنطط او يلعبوا مع ده الاولاد بيلعبوا مع بعض مجرد لعب فبيعلوا صوتهم لأنه الطبيعي أن الأطفال لازم يلعبوا بصوت بصراحة أنا معرفش إيه حكاية أنهم يلعبوا من غير صوت دي وبيشد ده وبيشد ده وبيعمل ده وبيعمل ده تخش أنت تنبري بالشفشب بتاعك ولا بالبتاع دي طريقة لعب وتنزل تفشي غلك فيهم أصلا أنت متغازة من جرتك ولا متغازة من جوزك ولا متغازة من نفسك ولا مقصرة في كذا, كذا الرحمة مطلوبة في نفوس أولا لازم يبقى في رحمة عند نفوس أدا لازم أولادنا يكون عندنا رحمة في التعامل مع أولاد، لازم نبقى قريبين منهم، لازم نطب عليهم، لازم نديهم حنو، لازم نديهم حنان. في ثواب عقاب، في ثواب عقاب، في حرمان، في حرمان، في منع من الأكل، في منع من الأكل، لكن مع ذلك في تراح وفي ابتسامة جميلة، وفي طبطبة. بتقولوا لي طبعاً أنت عايش حياة وردية، وانت يعني كذا، وانت كذا، وانت كذا، وانت كذا، وعندك حق. لكن اللي عاوز أقوله لكم دايما أما تلاقوا حد بيوجه وتلاقوا بتعترضه يبقى أنت ما عندكش استعداد للتغيير لا كل واحد فينا يستطيع أن يصنع ذلك أفتكر ان الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيرويه أنس مش, بي... مش بيروي أنس أنا آسف هو بيصف حال الرسول معاه في التربية ان هو أضى مع الرسول عشر سنين أضى مع الرسول كام عشر سنين والرسول ده للي ما يعرفش اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم في خلال عشر سنوات اللي أضاهم أنس بن مالك في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول عنده مشاكل كتيرة جدا أولا كان متزوج في نفس الوقت عنده أعباء الدعوة وفي نفس الوقت عنده ضغوط كتيرة جدا لنشر الدعوة وعنده غزوات وصرايا وعنده تصريف أمور البلاد وعنده كل واحد عاوز يستأثر بالرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحكي له مشكلته يعني كان معبأ وبالرغم من تعبئته دي كان أنس بن مالك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خدمت رسول الله, الله عشر سنوات ما قال لي لما صنعت كذا أو فعلت كذا يعني معنى كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحاول يوجه أنس بشكل هادئ في رفق في لين في صنفين من الناس صنف بيعيش الحياة على اعصابه وصنف عارف ان الدنيا هتمشي هتمشي زي ما تمشي خلاص لكن الاهم منا ان احنا نسيبها تمشي ونرمي حمولنا على ربنا سبحانه وتعالى يبقى الرحمة مهمة التراحم مهم الرأفة مهمة الرفق مهم كل دي معاني جميلة جدا لازم تتحط في داخل نفوس أولادنا ونستقبل أول اتصال في حلقتنا السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله فضالي فان ايه يا دكتور رزيح حضرتك فالله ساعدتك فضالي انا بعئذ حضرتك انا عندي ابني عنده 4 سنين ونص. ايه وأول طبعا حدريك أول سنة يروح قدار يعني السنة دي 4 سنة مرة يروح قدار حظانا؟ يعني هو من 4 سنة حدريك بدأ خلقهم على الأربع سنة أنا عندي أولادي وآخر واحد اي وذي ما من 4 سنة انه أنا يعني أنا واخدأ الحاجزة وأقعد في البيت ليهم يعني فبخليهم ولاية الأربع سنة وبين ببدء أن أنا أوديهم الحظانة بتاعتهم ويوكملوا عادي يعني، اي بس مشكدة هو كان طبعا حودريك عارف انفصل عني برضو فترة يعني ان هو كان مصاب بيه قوي وان انا وديته الحضانة حسيت ان هو نفسيا تعب شوية نعم بس برضه حاولت ان انا انا اللي اوديه وانا اللي اجيبه يعني يعني بقيت معاه فترة اطول اي بس مشكلته دلوقتي يا دكتور فجيت به من من حوالي شهرين من كده او شهر ونص تقريبا بدأ يجاعته في الكلام اي وبعدين من من اسبوعين بقى بالضبط لقيته مشكلة ان هو بدأ يعني يصير يعمل حمام على نفسه اي مش عارفة يعني أنا وعيني يقولي ماما أنا خايف لأن أنا كنشي وتسيبيني مش عارفة حاجات كده رغم أنا دايما معاه يعني ما بتبهوش الآن أنت من الوضع ده جدا طيب حاضر في حاجة تانية غير كده لا يعني هو بس عايز أقول بره هذا لكن هو في فرق بينه وبين من, من إخوات يعني أنا إخواته كلهم كبار وفرق بينه وبين أطر واحدة حوالي عشر سنين يعني هو أخر عنود آه آه عشان كذا عارف ترى سنين ونص معه بالضبط طيب حاط وبرضه مشكلته ان هو يعني لا عايز لاي لازم ينام جنبي مش أوه. عايز ان هو ي... خلاص ينام لها دلوقتي هو بينام لوحده مش كده؟ نعم هو بينام لوحده دلوقتي؟ لا هو بيخاف ينام لوحده ليه تفل الشر؟ برضه عاوزني انا انام جنبه ويقوم بالليل يدور عليه لو قمت من جنبه أوه. يعني مش عارفة اللي... حاضر. انت ناوي الدخلي مدرسة السنة دي مش كده؟ لا هو دخل بالفعل حضرتك اهي الحضانة دي في مدرسة؟ اه ومعه اخته ومعه اخوه حضانة ولا كيجي ولا ايه ما هي كيجي كيجي وان؟ اه طيب حاضر انه واول مرة يخش المدرسة السنة دي اه واول يحت... مرة يحتك بأولاد السنة دي بالضبط ويعني انا برضو فهمت المدرسات بتوعهم وقعدت انا برضو بالمدرسة يعني و... وفهمتهم ان هو اول مرة يسيبني و... ويعني هم بصراحة تفهموا الموضوع معي قلتولم يعني بالراحة عليه ويعني محدش شد مساء عليه اوه لان هو طبعا أول مرة هتبقى طبع وبعدين الحمد لله هو بيحب مدرسينه جدا وووبرده ماشي في الدراسة الحمد لله كويس. كويس. إنما الموضوع يعني موضوعين دول جم في هذي. موضوع تحتها وموضوع اللي بيعمل على الروح. آه بالضبط. بالليل بقى ولا الصبح؟ لا ده حضرتك في أي وقت لا ال ال ال الحمام يعني إيه أنا أنا غير أن موضوع تفوه هذا كل شوية أدخل بس لو فلت مني شوية. أمم. ما بلحقه. بس بقول لي لا مش حاجة أبداً. حاط. بالليل لا. طيب. بس هي موضوع تحتها ده حضرتك يلا يعني, يعني أنا مش عارف هل أنا أقوله. وألفت نظر الموضوع ده طب. ولا ب... ولا بلاش طب حاضر حضرتك بقى إيه يعني إيه؟ تسمع الرد على الشاشة دلوقتي وقليس حضرتك سألت السؤال ده جميل السؤال ده بس أنا أخد منه معنى يعني السؤال ده أخد منه معنى إحنا بنتكلم كنا بالرحمة نتكلم قد إيه أننا لازم نكون قريبين من أولادنا وقد إيه أن علاقتنا بأولادنا تبقى قريبة قوي وفي حنان وفي حنية آآآآآآآآآآآآآآآآ� من اجمل العلاقات على فكره هي العلاقة الاب او الام بابنائهم علاقة بتبقى في بعض اوقات فيها صقوبيه وفيها اخوه على فكره وفيها بنوة وفيها بعض اوقات بيبقى الابن بياخد دور بابا وبابا ياخد دور الابن في بعض اوقات وبيحكوا لبعض وبيتكلموا وبيتناقشوا من العلاقات الجميلة اللي هي العلاقات التي تستمر مدى الحياة علاقات ثابته كل العقاقات ممكن تتغير لكن علاقة بين الأب والأم والأبناء دي بتبقى جميلة لكن هنا بناخد معنى من المعاني مرفوض طبعا الأخت اللي اتصلت بنا ما تزعلش أنا مش, مش هنتقد أنا بس باخد ودي وهم عارفين طبعا الناس عارفين قد إيه أنا حريص تمام والله أنا حريص جدا أن أنا واجه الناس بشكل حاسس فيه ان دي مسئولية قدام ربنا ربنا حطيني لان كان ممكن يبقى حد مكاني دلوقتي وبياخد الساعة دي لكن ربنا سبحانه وتعالى اخترني عشان الساعة دي لازم الواحد يقدي الامان مش معنى الرحمة او الرأفة او كذا ان ابني يفضل جنبي اربع سنين ونص او اربع سنين حاليا قبل ما يخش المدرسة وانا قد جنبه وبينام جنبي لدرجة ان ابني اما بينفصل عني او يبعد او يروح المدرسة وده التطور الطبيعي عند الاولاد يبقى شخصيته مهزوزة يتهزل الدرجة دي ويبتدي يخاف ويبقى عنده مخاوف ان ماما تسيبه لدرجة ان الخوف خلى الطفل تهتى بعد ما كان بيتكلم كويس وبيعمل على روحه بعد ما كان قدر يتحكم في نفسه يبقى الموضوع بتاعنا خاص جدا ان حضرتك زودتي شحنة العواطف قوي مع الطفل اخر العنقود بقى واضح ان في فرق وكنت مشتاق الأطفال وواضح انه لذيذ وظريف وحنين وطيب وقريب من حضرتك وعارف ازاي يجيب العواطفة منك فانت التسقت بيه اكتر خفت توديه حضانة قبل كده كان المفترض يروح طفل زي ده كان لازم يروح حضانة قبل ما يروح للمدرسة لكن الحل بتاع الامور بسيط دايما تعودنا ان الطفل بيتكلم كويس وبيبتدي تهته بعد ما يتكلم كويس التهته نفسية بحت او مرض من الامراض العضوية جديد شوية اثر في نفسية الطفل التهته اللي الموجود ما وجهوش واقول للمدرسة اوعي توجهيه خلاص. والبيت ايه يقول له اعدل لسانك او اقول كذا او اتكلم كذا كل التهتها دي عبارة عن ضغط عصبي على الطفل نتيجة لانه بعيد عن ماما فعشان كده هو بيتها ايه ابدا انسي خالص موضوع التهتها وكأنه ما بيقولش الا عبارة عن سلاسل ذهب من لسانك موضوع التبول برضو نفس الحكاية هي مسألة وقت ينضج فيها الطفل ويعرف ان هو لازم يكون بعيد عن ماما عدد الساعات الموجودة يروح مدرسته لوحده ما تحاوليش ان حضرتك تقومي وتبقي موجودة على طول باستمرار وبعد ما تخلص التهتها وبعد ما يخلص التباول تنقليه في سرير مونفصل عن حضرتك لان ما ينفعش طفل عنده اربع سنين ونص ينام جنب ماما ما ينفعش خالص نفسيا الطفل مش هينضب يبقى محتاجين بعد ما تخلص التهتها ويه تاخد وقت تاخد وقت بس احنا محتاجين ان إحنا, احنا ايه ما نلتفتش لها لان دي بيلفت الانتباه انه محتاجني ومحتاجني قريب حضرتك بتقربي أكتر فتخافي على الطفل أكتر لأ المسألة مش محتاج أخوف ابنك زي الفل ابنك نوارة إن شاء الله هيبقى حاجة مختلفة إن شاء الله هيبقى حاجة كويس قوي بس حضرتك يعمل لحاجتين دول ما تحطيش في ذهنك خالص موضوع التهتها نماما التهتها دي هتتصلح بالتدريج ما تخليش حد يوجهه حاولي قدر المستطاع انك انت ما تبقيش موجودة في المدرسة سيبيه يروح المدرسة براحته عملية التبول نظميها بقى بمعنى انك انت تصحي قبل ما يعني في وسط النوم يخش الحمام قبل ما ينام نظام المية حاولي تخلي المدرسة تدخلوا الحمام كتير في المدرسة حاولي المدرسة نفسها هدايا بقى زودي كمل هدايا عند المدرسات كل يوم او كل يومين او كل ثلاثة يرجع بستار يعني نجمة ملونة كده على قرطه بعد اوقات مكتوب على ايده مكتوب في كراسته يبقى فيه يختار كطفل كده هادي ككذا ككذا, ككذا, ككذا يتحبب في المدرسة هي المسألة هتاخد وقت لكن هتعدي ان شاء الله هي زي ما بيقولوا انت اخرت عملية انفصاله عنك لكن يعني كل تأخير وفيها سيرة ان شاء الله في اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم تفضلي السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام عليكم دكتور. الله يساعدك الله, الله. الله يساعدك تفضل يا اخي يعني انا بقيت حركة في الموضوع دار الايتام وحركة التعليق اللي حركة اشرت اليه هو حقيقي مهم جدا والله حيث اللي احنا دايما بنحاسس الطفل اللي هو يتيم ومش يتيم والتفت حواليه ده دي مشكلة حقيقة انا مش عارف انا سألت نفسي السؤال وحركه بتتكلم بقول طب ليه مثلا اولياء الامور بيخافهم ان هو يكفل طفله في بيته م. ايه الاشكالية فيها م. يعني انا, أنا يعني بسأل واحد مثلا بسأل نفسي وبردك بسأل ناس كتيرة يعني ايه الاشكالية اللي انا جبت مثلا ولد وكفلته عندي في بيتي ايه الاشكالية فيها ايه أي. ديت حاجة الحاجة التانية حتة اشكالية التربية ومش التربية والاخطاء اللي حركة بتتكلم عليها والكلام ده اللي برضو جلوحي مثلا بيسأل نفسه دايما بحب مثلا ابني ده يكون في, في مكانة عالية جدا وشخصية زي بقوله يعني ايه شخصية ملائكية زكاء مفيش بعد كده أدب مفيش بعد كده كل حاجة يعني ايه شخصية مثالية من الدرجة الاولى أي ما بيغلطش أي ومع ومعين إن ممكن انا اعمل معه النقيد وممكن يعني ارسخ فيه حاجات برضك كخطأة ايه طب انا مثلا على سبيل المثال انا نفسي ابني مثلا يطلع ايه مهندس أيوة. طب انا وفرت له الادوات اللي انا اطلعهم مثلا مهندس ايه وعند مثلا مثال كبير جدا سيدنا محمد الفاتح هذا يوضل اللي هو سيد. محمد الفاتح ايوا محمد الفاتح هو فاتح الفتح. القسطنطينية أيوة. لو نظرنا بتربيته يعني اهله لما جوه ربه انت انت اللي هتفتح القسطنطينية انت, اللي... إنت البطل إنت... إنت... انت انت انت وبدأ وفروله وفروله مدرب وفروله معلم وفروله محفظ وفروله الحاجات دي كلها اللي هو يكون قائد في الاخر فانا اشوف ابني عايزة اخليه فين فانه ما كان او عايزة اعمل يعني اشوفه ايه ووفر له الادوات دي ايه ربنا يكرمك ربنا يكرمك شكرا طبعا وابو حبيو ربنا يكرمه في الاتصال طبعا هو بيشير لحاجتين مهمين هو فعلا تساؤل يعني ممكن يكون في اذهان الناس في نقطة بالذات هو احنا ليه ما من من ما نكفلش اليتيم داخل البيت ليه دايما بنفضل ان هو يكون في الدار ونديله له زي ما ما مني حسنته كده من بعيد لبعيد بالرغم ان الاصل في في كفاله اليتيم ان يقفله في بيته زي ما قلتلك انا بس حاول ادور على الحديث المرة اللي جاي ان شاء الله واقوله لكم اللي هو يعني فعلا البيت الذي يعني يقرب فيه يتيم ما اعرفش في في في عائد ما لهذه لهذا البيت انت نور او اعتقد ايمان او اعتقد تقوى او اعتقد عطاء او اعتقد غيره من هذه الامور هي الطريقة الصح في كفالة اليتيم والطريقة الصح في كفالة اليتيم ويا رب كده تبقى فتحة خير كده والناس تبتدي تقوم بهذه الرعاية الموجودة وفي كتير من من البيوت أنا أعلمها بتكفل أيتام بشكل جيد جدا وشكل مهم وما نقصرش عملية كفالة اليتيم على إن أنا ما بخلفش مثلا فبجيب طفل لا يعني ابني عندي ثلاث أطفال يبقوا أربعة عندي اتنين بيبقوا 3 عندي واحد بيبقى اتنين وبيتربى وبيتربى زي ما بيتربى ابني بس دي دي معنى حلو قوي وجميل ويا يبقى مشروع و بشكل او باخر النقطه الثانيه اللي لفت ليها ابو حبيبة المثاليه ان انا عاوز ابني يبقى يعني دايما كذا وكذا وكذا وكذا وانا ما قدمتش من هنا يجي اهميه البرنامج بقى أهمية البرنامج بمعنى ان احنا ببعض اولاد بيبقى عنده طموحات بس ما عنديش الادوات والاساليب اللي اقدر بيها اربي ابني صح أهم الأساليب والأدوات التربية البسيطة الأدوات اللي أنا بتكلم عليها دي اللي إحنا ما شاء الله كنت بتكلم على الرحمة والحب والمشاعر الأخت اللي اتصلت قدت مشاعر بس بالزيادة حبتين كانت محتاجة أنها تتضبط حبتين عشان ابني يحصل على الرحمة والحنية المتوازنة عشان ابني يبقى سليم نفسيا واثق من نفسه متحمل مسؤوليات ما روحش المدرسة أعمل على روح بيدي أو أتاهته او ان انا اتربس في المدرسة او ان انا كذا لا يعني انا بقول هو ده اهمية التربية ان انا عاوز ابني بشكل معين يبقى لازم اوفر بالضبط زي ما قال ابو حبيبة اه الادوات المناسبة في عملية توجيه التربية طبعا هو اشار لمحمد الفاتح محمد الفاتح طبعا من الشخصيات اللي هي العملاقة الشخصيات اللي كان فيها اقشم سدين بيدينه الايهام والاحساس وبيدينه الفكرة ان هو حيفتح القسطنطينية وهو راجل فتحها هو عن 23 سنة بعد 800 سنة من بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم معنا اتصال السلام عليكم, عليكم. وعليكم السلام عليكم انا عندي اختي عمرها 9 سنة بس بتقلع حواجبها واشفرها بتشد حواجبها اي واشفرها بتشد حواجبها كلها ولا اطرسها لا يبدو لحم بيديها اه ما هي شدها صح ها؟ اه ايو طب ممكن نوضع التلفزيون شوي حاضر وتفضل يكملي من وقت انت ولدت اختي اللي بعدها اختي الصغيرة أيوة. بعد انت ولدت اختي يعني وبدت عن ماما هي عندك مثلا لأختي صغيرة عندها كم سنة الأخت الصغر؟ ت الثانية؟ آه. خمس سنين. خمس سنوات يعني من أربع سنين بتشد في حواجبها. أيوة. طب الشد ده في الأطراف بس ولا في كل حواجب؟ لحم تماما تماماً. شعرها؟ لا شعرها لا بس حواجبها مصفف. في أي ظاهرة آه. تانية غير كده؟ لا بس هي دايما كتوما ما تكلمش خالص معانا وماما دايما بتضربها على دي تضربها على ايه؟ انها بتقلع حواجبها وبتشدها ماما بتضربها على ايه بتضربها عشان ما تقلعش حواجبها؟ عشان تبطل على العادة دي اه ماما غلطان مش ماما لازم تعرف الاول السبب اللي بيخلي الطفلة يعمل كده؟ انا اتكلمت معها بس مش راضي تقول السبب دايما بتسكت ما تقولش حاجة ما هو هو السبب ده ما هو عن على السبب طب فيه حاجة تانية في... في استفسار اخر غير كده؟ لا بس الحاجة دي ودايما هي كتومة اللي مأثر على دراستها مشي وتتأخر في ال دل... في دراستها في دراسة دراسة. تأخر دراسي شوية أيوة ده من من فترة طويلة ولا من فترة من سنتين من الأخير هو هي دلوقتي ثلاث سنين الدراسة السنة الأولى كويسة بس السنة من ما مستوىها الدراسي قليل أيوة طب غير انها كتومة وبتشد شعر حواجبها وتأخر دراسي حاجة تالت حاجة تانية لا بس كده بتلعب مع مع مع زمايلها لا مش كتير مش كتير ما يعني في البيت بتعمل مشاكل ولا من نوع الهادي لا في البيت بتتصرف معانا عادي بس مع الازمايل دايما محزوله عليهم المدرسين بيقولوا عليها ايه في سلوكها بيقولوا انها دايما يعني سك سكوتيه وكتومه يعني ما تتكلمش خالص خالص في المدرسه طيب في حاجه, في حاجة يعني مش بتشاركش يعني في المشاركش في حاجة ثانيه عارفت. لأ بس كده طيب حتسمعي ماما جنبك ماما نايمة نايمة صحية لأ دكتور ساعة في زون. عشان لازم تسمع حاب. الإجابة دي أو سجليها خلاص حاب. طيب حاب. طيب طيب احنا دلوقتي عندنا عندنا بعض المشاكل النوعية يعني ايه بعض المشاكل النوعية اللي بنفهمها غلط او بنعاقب أولادنا على أشياء غصب عنها اولا طبعا اللي بيسمع دلوقتي البرنامج مستغرب جدا تصل زيرة تنتف حواجبها انتوا فهمين ده في الحواجب ده مؤلم جدا يعني ان الشعرة تعمل كده ان انا جرب مؤلم ناهيك عن البنوتة مخلصة على حواجبها اول بول فهي بتعمل حاجة مؤلمة وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت مش قادرة تمسك نفسها من انها ما تعملش ما بتحل الموضوع ازاي كده غلط وتروح ضربها طب ماما تفكر غريبا اني بانوتتي بتشد حواجبها ايه السبب؟, ما لازم أعرف السبب الاخت الكبيرة بتقول ان هو من ساعة ما تولدت البانوتة الصغيرة البانوتة بدأت تعمل الحركة دي يعني معنى كده ممكن تكون غيره احتمال ممكن يكون احساسها ان البنوتة الصغيرة هتاخد مكانها احتمال احتمال شد انتباه احتمال لكن كل الاحتمالات دي للأسف مش سليمة لان ده مرض من الامراض محتاج علاج يعني تقول الماما يا الاخت يا الكبيرة قول الماما الدكتور بيقول ان ده مرض من الامراض موجود محتاج علاج عند البنت عشان ده ما بيروحش لوحده محتاج تدخل طبيب زي بالضبط أما بيلاقي الأطفال يروحوا شدين شعره بالرغم أنه مؤلم وساعات بتصلع الأطفال في مناطق بعينها من شدة الشعر يبقى محتاجين متخصص عشان يدي علاج عشان تتخلص البنوتة من ده لكن أنا شايف البنوتة مش محتاجة بس متخصص عشان موضوع شد الشعر ده محتاجة متخصص عشان التأخر الدراسي اللي بدأ يظهر على البنت في السنتين اللي فاتوا دول الحاجة التالتة بما ان احنا بنتكلم على الرحمة والحنية والكلام ده اعتقد ان ماما محتاجة انها تستوعب اكتر البنوتة دي البنوتة دي محتاجة احضان محتاجة قرب محتاجة استيعاب بالاضافة لمتخصص يحللها المشكلتين دول إن شاء الله ومحلولة إن شاء الله مسألة شد ونطفل الحاجب نفسه في حد ذاته الحاجة التانية مسألة التأخر الدراسي اللي موجود ويا ريت تبلغيها لإن دي أمانة قدام ربنا سبحانه وتعالى لازم نكون قدامها نرجع لموضوع الحلقة بتاعنا لسه بنتكلم على موضوع الأخطاء التربوية اللي ممكن نقع فيها نتيجة لإن إحنا مش روح حماء بأولادنا في بعض أوقات بنزيد في بنسقل مع أولادنا قبل ما نستقبل الاتصال اللي موجود على التلفون دلوقتي أحب أقول إن, إن إذا كان الرسول اللي مشغول ده واللي مهم ده قوي قوي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في وقت من الأوقات أما جت أومامة بنت سيدة زينب في وسط صلاة جماعة تطلع فوق كتابه وهو ساجد لربنا سبحانه وتعالى يعني تخيل إن هو ما رفعش راسه ليه؟ عشان ما يئذهاش عشان البنوتة تاخد وقتها عشان البنوتة تلعب فوق ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وراه جموع بالألاف 1500 صحابي وراه في صلاة عيشة أو صلاة ظهر أو صلاة جمعة أو صلاة كذا منتظرين قيام الرسول من سجوده ليه؟ عشان يقول الله أكبر فيتعدله الناس حتى حست انه هو وكأنه قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ساعتها فقالوا يعني وجدناك قد أطلت في سجودك يا رسول الله قال إنما اعتلتني ابنتي أمامة فخشيت إيه أن أسرع يعني هو ما كانش عاوز يخليها يعني إيه بسرعة يعني تاخد وقتها وتطلع فوق ظهر جدها وتاخد وقتها تماما وبعد ما تفوق تعمل محدش بقى قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعش محدش كان ينفع يقول للرسول صلى الله عليه وسلم العيال مكانهم مش في المسجد ما كانش حد يقدر يقول دي معاني من معاني الرحمة مطلوبة قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي لأن في بعض الأوقات بنفرد المصلية داخل البيوت ونلاقي الأب بيكشر ليه أصل الطفل الصغير اللي عنده 4-5 سنين قاعد يلعب ويهضر ويتحرك في وسط الصلاة ويضحك إخواته نلاقيه انبرة يضربه ويقلب البيت كله على بعضه إشكالية من الإشكاليات لا محتاجين نوع من أنواع التوجيه محتاجين من أنواع الرحمة محتاجين أنواع من استعاب للأولاد في اتصال نستقبل السلام عليكم أهلاً عليكم. عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام فاركيد. اختك أم حسام من الجزائر. أهلا وسهلا يا أخت حسام أم حسين تفضل. دكتور بغيت نكلمك على بنتي عندها ستاش سنين. آه. آه. هي من اللي منذ الصغر يعني منذ الصغر كنت طفلة يعني نهيش طبيعية يعني جدا من كانت صغيرة نومها كان مفترض دائما كانت تبكي في الليل. كانت تقبط شعرها كنت تطلب حاجة وما نمدوها الهاج من اللي صغير اخلاص من عامين من سنتين لما تطلب شيء وما تديش تقبط ع شعرها اي ومنها اسمها كبرت في هذه اتصل طيب، اتقطع الاتصال يا ربي ام حسام تعاود الاتصال عشان مشكلة كده ما ظهرتش خالص ما كانتش واضحة بالنسبة لنا بشكل او باخر آآ آآ مازلنا بنتكلم طبعا على المفهوم بتاع الرحمة والطراحم والعاطف والحنية والحاجات الجميلة اللي موجودة ليس منا من اللي يوجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا ايه قدره وحقه والكلام الجميل اللي موجود ده يبقى الرحمة مطلوبة يبقى منكش رش في البيوت يبقى منحملش اولادنا تبعات شغلنا ومشاكلنا يبقى دايما مبتسمين يبقى منتعصبش ونش نشانك ونبقى متعصبين عشان نصلحنا متعصبين يبقى الأولاد لازم كذا في اوقات أوقات بيبقوا بيهربوا من بابا وماما ليه لا صراحة متعصبين بقى وإحنا عارفين قلب بابا ماما لا يا عم عشان ما سمعليش كلمتين لا يا عم عشان ما نغزتين لا عمل لحسن يصدر فرامات بأن إحنا يحرمنا من التلفزيون كل واحد إيه يبقى في حاله لا محتاجين الدنيا تبقى فيها رحمة من مصادر الرحمة المذكرة من مظاهر الرحمة المذاكر بالله عليكم بلاش الشبايب شاشب الشباشب اللي بتتحط جنب الأولاد وهم بعشان الله يسعدكم بلاش الخرزانات بلاش العصيان بلاش الكفوف اللي عملا الترشة دي اللي بتنزل على يعني مؤخرة الرأس بشكل سلبي. بلاش التقريص في بعض أوقات غل غل أمات بتغل. مش أمات أمات يعني مش كل أمات والله لازم تمسك من هنا. اه ليه اصلا معلش حل الواجب بتاعه او من ما بين الرجلين وتغل ليه اصلا ما حلش كذا وكذا وكذا بتبقى بتغل كان بالضبط يعني يعني قتل لها اتيل الواد ولا ايه عامل لها مشكلة ولا ايه مش فاهم يعني من مظاهر الرحمة المذاكره الله يهديكوا يعني يا رب يا رب يبقى المذاكره شوية هاديه يا رب ما يبقاش و بتبتدي الموضوع من كج وبريس وبري كمان يعني من قبل حتى بيبي يعني في بيبي يعني واتان ترسينو وحطاه يا عيني الام وحطاه على الكرسي وقعد يحل ويمسك يلا حاول ما ينفعش بالراحه بالراحه احنا عايزين اولاد متفوقين بالراحه بالراحه يطلعوا متفوقين ان شاء الله يطلعوا حاجه كويسة بس بالراحه يعني ما تبقاش المسألة بالنسبة لكم مسألة فيها ما ينفعش ما ينفعش الخرزانات اللي بتتكسر باسم التعليم والتعليم وغيره يغور التعليم اللي هيخلي اولادنا يطلعوا بالشكل ده وبالمنظومة دي عشان كده اولادنا بيكرهوا التعليم ليه إن الأعدة مملة. الأعدة لو زريفة ولذيذة وحسيت إن ابنك بقى زهق شوي مزكرة. أومل عب شوي عشر دقايق وتعالي لي. تؤمي أنت حضرتك فك مع نفسك كده تشربي لك حاجة ف فترة بتاعت لك على حاجة تتكلمي في حاجة تهدي شوي خلي الموضوع هادي. ما يبقاش الموضوع معسكر. إحنا عايزين نذاكر. فصوت الجاي في آخر الشارع المينفعش من من من, من وسائل صوت مجنني ما وتعود على كده. على كده علنتي على كده نهده. نستوعب شوية أولادنا يهدوا معانا أنا ما بتكلمش في حالات بقى صعوبات التعلم ما بتكلمش في حالات فرط الحركة ما بتكلمش في حالات اضطراب الانتباه لأن دي حالات خاصة محتاجة شغل خاص لكن أنا بتكلم في الطفل اللي هو بيجيب نتائج كويسة بشكل أو بآخر بصورة أو بأخرى. من مظاهر رحمة أن أنا أشوف إلى الكويس عند ابني الحاجة الكويسة عند ابني الحاجة الجميلة عند ابني من مظاهر رحمة برضو أن أنا دايما أولي مسؤولي إن أنا أعلمه إزاي يعتمد عن نفسه، إزاي يبقى مسؤول عن حاجة، إزاي يبقى بيعمل الحاجة، إزاي يبقى مشارك في البيت، إزاي يبقى موجود، مش يبقى العيال لما كده واموم أعدة تلف وتدور في البيت أو بابا بيرف ويدور في البيت وهم أنتخين عادين منتظرين يأكلوا ويشربوا ويعودوا ويتفسحوا ويعملوا لازم الأولاد معانا يكونوا يعني مدركين لأبعاد القضية اللي موجودة موضوع الرحمة كده أعتقد إنه هو اكتمل في ذهننا، في مفهمنا، مفهوم التوجيه. دلوقتي أصبح واضح عندنا مفهوم إن إحنا يبقى في حنية ده بقى مفهوم عندنا دلوقتي مفهوم الرأفة والرفق في الأمر كل محتاجين واحدة واحدة في أم مثلا تقول لفظ أنا مقدرش أقول لأبوه لأن الحل عند أبوه أن يضربه هو ده الحل عند الأب ما ينفعش عشان كده أولادنا بدأوا يكذبوا ليه؟ لأن ما فيش تفاعل فمغطوب جدا مننا ان احنا نحاول نستوعب القضية اللي موجودة دي معانا اتصال اخر سلام عليكم ايو عليكم السلام فدالي فاني السلام عليكم وعليكم السلام نوطي التلفزيون بس عشان تسمعين على التلفون ايو يا دكتور فدالي انا عندي ثلاث اطفال عندي بنتي عندها ست سنين وبعدين ولد ولدتها سنين وعندي لسه بني عنده ست شهور أيفة. فابني اللي في النص اللي عنده أحمد عنده 3 سنين من أول ما أخوه صغير جيه هو كان بينام جنبي طبعا على طول فأول ما أخوه صغير جيه ابتدى موضوعات تحتها ده عنده زايد أو شوية ابتدى الكلام بيقطع فيه كتير وابلا يقول كلمة بياخد وقت فيها وابتدى يحط صباح بقه في تكرار بشكل غير طبيعي على طول صباح بقه ايه هو الحمد لله ذكي جدا ومفوش و... اي عيب خالص غير ان تحتها ذايدة قوي أي. فانا عايزة اعرف بالضبط يعني ايه الحل اروح لبقى اسئلة حز... يعني تقول لي ايه ولا عمل ايه لأيه هو مش كان بيتكلم كويس الولد؟ اه لا هم بيتكلم... كان بتطلع كويس؟ اه لا دي كويس جدا والمشكلة دي حصلت اما تولد له طفل جديد اه بالضبط لما جي طفل جديد طيب هو اتنقل من السرير جنبك ولا مازال بينام جنبك لا هو دلوقتي بينام في السريره في قطه مع وليه اخته في السرير. بعد ما تولد الطفل الجديد؟ اه بس آه انا ابتديت أنا اعوده من قبل ما الطفل يجي ينام في سريره ينام في سريره بس بقد ايه نعم بقد ايه يعني لا من من ساعة ما انا كنت حامل لاني لما كان كنت حامل في شهر كام لما ابتديتي؟ لا كنت تقريبا في نص الحمل في شهر 5 اه في شهر, أو شهر الخامس لاني طبعا ما اكون حامل تعبي نام جنبي يخبطني فقلت عود انام في اوضته لوحده بس لما جه الطفل كل شوية يجي بالليل ينام جنبي واشيله واديه في السرير ورايح هو احمد و... كان مرتبط بيكي قوي؟ اه هو جميل جميل على... أنا. لا الحقيقه احنا لسه ما رحناش اه لسه ما له كي جي, عد... كي جي ده سنين اه كاسيوموس هو دلوقتي يعني دخل في كاسيوموس مستوى 30 ونص عداخلها اكيجي مش كده اه اكيجي على اول السنه يعني حاضر ان شاء الله إن شاء الله انت بتتكلمي على التهتهه بس ما... الاكي啊 اه بالظبط فهي أوه. يعني ساعات بتبقى زايده جدا بتبقى لدرجه ان هو ممكن يقول كلمه يقعد يتهته يجمع كده يجمع اه ايوه بالظبط وصباع بقه بقى على طول متواصل يعني اه فانا عايز اعرف ازاي اتعامل معاه ايه طبعا انا بقولوش طبعا بس ما وتكلم حلو لا ما كاني مجاوب ده لا الجو تاني لا شكرا شكرا لا في حد بيوجهه تاني حد بيوجهه تاني يعني اه لا يعني لا بظا بس مش بنقول له ما تحتيش لا بيقولوا اتكلم براحه عشان الكلام يطلع منك كويس ومظبوط خلاص حاضر حضرتك هتسمع الاجابه طبعا لانها هتسمع على التليفون على التلفزيون طيب انا عاوز اقول حاجه مهمه قوي احنا لسه مجاوبين على السؤال ده بس الطريقة مختلفة سبحان الله يشاء شائد سميع العليم ان احنا نجمع ما بين اجابتين لموضوع من اهم المواضيع الخاص آه قلنا ان الطفل دام يتكلم طبيعي يبدأ طبيعي. يتاهته يبقى فيه سبب نفسي الطفل الاولان لو تفتكروا اما الاخت اللي اتكلمت من السويس كان الابن بيتاهته بعد ما راح المدرسة نتيجة الانفصاله عن ماما الطفل ده بيتاهته عشان في طفل جديد جه خدمي ساحب الاهتمام منه فالولد تأثر نفسيا فالولد بيبقى عنده احساس بانه حيبتدي يفقد ماما او حنية ماما لانه كان قريب من ماما وبينام جنب ماما وهب بعد شهرين ثلاثة يتنقل من السرير يظهر فتى جديد ياخد الأهمية والاهتمام بتاع ماما طبيعي مش معنى كده انكم فرقتوا في التعاملات على فكرة مش معنى كده انكم زودته في تعاملكم مع الطفل الجديد اكتر من الطفل احمد لا خالص ده احمد بيعبر عن انه هو بيقول لكم انا لسه صغير دي واحد يبقى عامله على انه صغير ونديله قدر اهتمام اكبر ما نعلقش على نقطة اتكلم بالراحة غلط ما نقولش خد بالك اتكلم بالطريقة الفلانية لا حاولوا قدر المستطاع انه كنت تاخدوا اهتمامه شوية بكثير من الرحمة القرب ان حضرتك تدير وقت اكتر ان احنا نهدى في التوجيه ما نعصفش اكتر يبقى المسألة فيها توازن واضح ان اول ما جيه احمد ادينا له مساحة من الحنان كبيرة وبعد شوية ما جيه التاني شاركه في مساحة الحنان فاحمد معترض اعتراض الطفل بيبقى بصورة التهتها اللي حضرتك بتشوفيها والتهتها دي تهتها نفسية محتاجة ان احنا نطنشها باللفظ الدارج البلدي نطنشها نكبر زي ما بيقولوا يعني ما تحطهاش في ذهنك خالص انك لو حطتها في ذهنك هتمسك فيه ما تسيبوش طول العمر والتهتاها النفسية اصعب بكتير جدا علاجها من التهتاها العضوية يعني التهتاها العضوية لا حل التهتاها النفسية بتبقى مع أدو مع أقربة وبتبقى صعب جدا ان احنا نفكرها يبقى الحل فيها ايه عشان ما تعقربش يبقى نسيبه بحريته يتكلم بطريقته واحدة واحدة حيبقى احسن وبعد ما اتهتها دي تروح طبعا انت عدد خليت خلاص السنة دي خلاص يبقى مش محتاج الحضانة يبقى مفيش مشكلة لكن الاهم ان احنا من الأسئلة الجميلة دي نفهم حاجة مهمة ان احنا دي نفهم هو الطفل بيعمل كده ليه نعرف السبب عشان لو عرفنا السبب اول حاجة هيا العجب وفي نفس الوقت هنفهم إزاي نقدر نداوي مشكلة ابني كتير من الأباء بيجيبوهم لدكاترة تخاطب أو دكاترة نفسيين ويشوف ابني فيه ايه مفوش حاجة إزاي ده بيتأ مفوش حاجة ابنك متأثر لوجود الطفل الآخر يبقى لو سمحت بعد إذن حضرتك زود الحنية شوية عامل بهدوء عامل باستيعاب شوية أحضن أكتر حاول تطنش موضوع التهتاء الدنيا تمشي إن شاء الله تاخد وقت تاخد شهور مش مهم ما تقلقيش هتتفك لوحدها وتفك لوحدها بشكل أو بآخر وبصورة أو بآخر ممكن تعاود لما يخش المدرسة واحد زي أحمد ممكن ترجع مش مهم هنزود الحنية بتاعة المدرسين حبتين هدايا زيادة عن اللزوم نحببه في المدرسة ان نحاول نخلي قريب من المدرسين الدنيا تمشي بشكل أو بآخر لكن في النهاية مهم جدا في التربية ان أنا أعرف السبب الذي أدى بابني أن يعمل كده يبقى حعرف أقدر أعالك المشكلة اللي موجودة بشكل أو بآخر يبقى عارفنا النهاردة التهتاها ممكن تحصل نتيجة لسبابين الانفصال عن الأم نتيجة للأرب الشديد منها أو مقدم طفل جديد وحل المشكلتين زيادة في الاهتمام والحنان مع عملية احمال موضوع التهتاها عشان تقدر المسألة النهاردة سحنا بكم شويتين في الحلقة عاوزين نبقى منظمين يبقى بنراجع مع بعض النقاط اللي اتكلمنا فيها في الحلقة عشان اللي ما لقناش اول حلقة احنا اتكلمنا في النية النهاردة الهدف من التربية هدفنا تربية أمة وليس هدفنا تربية ابناء فحسب دي واحد النقطة التانية اللي اتكلمنا فيها اليتيم ان الكفالة الحقيقية كفالة بيوت وليست كفالة دور والدور العيتام مطلوب مننا ان احنا نهتم بيها آه بس من برا مش من جوه مش بالطبطبع مش بالزيارات مش بان احنا نروح نزور ونيجي ونعمل ونقلب كيان الاطفال عاوزين نربي ياتيم نربيه زي ابننا الثواب والعقاب موجود مش باسم اليتم نؤدي الى افساد اليتيم بشكل او باخر النقطة التالتة اتكلمنا فيها في الحلقة الرحمة والتراحم والمحبة والقرب والاحضان والقبلات لابنائنا ازاي مظاهر الحب ايه هي الدوافع ان احنا نحب اولادنا ايه مظاهر ان احنا ساعات بنقلب على اولادنا بشكل او باخر دي النقطة الاساسية جات لنا مجموعة من الاسئلة كانت مهمة اول نهاردة ابو حبيبة واسمه ده اللي من السويس والاخت الاخيرة واخت من جزائر ربط تحقنا الحلقة الجاية يوم السبت القادم ان شاء الله هشوفكم ان شاء الله يوم السبت الجاي ان شاء الله اذا كان في العمر بقية ساعة 11 وزي ما احنا تعودنا يوم السبت والحد يوم السبت والاتنين من كل اسبوع ساعه 11 لحد الساعة 12 ونص ان شاء الله الله أسأل حقيقة أن تكون هذه الدقائق التي مرت فيما بيننا حلقة من حلق الذكر التي تتحلق ملائكة الرحمن تبارك وتعالى حول هذا المجلس الذي يمتد يمنا ويسرا شمالا وجنوبا في أنحاء المعمورة لتصعد الملائكة لتقول لرب العالمين حالنا. أسأل الله تبارك وتعالى ألا نغادر مجلسنا إلا وقد غفر لنا كل الذنوب وستر علينا كل العيوب وعاتق كل واحد فينا مسألته التي فيها خير الدنيا وخير الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما استودعوا الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم